يا من عصيت الله يوما غافلا أنسيت أن الله قد أعطاك نعم عليك كثيرة لو صنتها لأطعت خالقك الذي ربك خالقك الذي ربك بصر وسمع والكلام مكمل سبحان من أعطاك ثم حباك من بعدها تقوى على عصياني للوقاحة كيف تفعل ذاك تجرؤ على فعل المعاصي قاصدا فتظن أن الله ليس يراك يا من عصيت الله يوما غافلا غافلا أن الله ك كفيرة لو صمتها، لا أطاعت خالقك الذي ربك لا أطاعت خالقك الذي ربّك. إعلم بأن الله يعلم كل ما. شيطان نفسك حاضر متاصل لا بك النار التي تسلكان جاهده بالتقوى وبالعلم الذي تسمو به حتى تنال مناك حتى تنال مناك خالف هواك وجاهد النفس التي بالسوء تأمر والهوى أغواك النفس والشيطان إن خالفتها أفلحت في الأولى وفي أخرى أفلحت في الأولى وفي أخرى